وكنا قد وصلنا إلى التقسيم الثاني للفعل وهو وفق معيار الصحيح والمعتل فمن يتفضل منكم بالقراءة بارك الله فيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال التقسيم الثاني للفعل ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل فالصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة وهي الألف والواو والياء نحو كتب وجلس ثم إن حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا كثوب وسيف فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدة كقال يقول قيلة فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد وليل لسكونها وفتح ما قبلها دائما بخلاف أختيها نعم وارك الله فيك إذن ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل طبعا هنا المعيار أو المحتكم إليه هو الحروف الأصلية أو الجزور الأصلية للكلمة هل هي من الحروف الصحيحة أم من حروف العلة؟ وتعلمون أن حروف العلة هي الواو والألف والياء. الواو والألف والياء هذه هي حروف العلة في اللغة العربية. يقول اولا الصحيح ما الصحيح يتحدث عن الفعل هو يتحدث عن الفعل. الفعل الصحيح يقول ما خلت أصوله من أحرف العلة. يعني دذر الكلمة. لا يكون فيها حرف من حروف العلة سواء كان الفعل مجردا أو كان مزيدا الهم أن تتنظر إلى الحروف الأصول, الحروف الأصول الحروف الأصول هي الحروف التي لا تتغير في تصريفات الفعل فقول علم عين لام لام عين لام مين يعلم اعلم عالم معلوم علم عليم، علام لاحظوا العين واللام والميم هذه الأصول لم تتغير في جميع تصريفات هذا الفعل في جميع تصريفات هذه الكلمة لذلك قالوا هذه جذور أساسية صحيحة فالفعل هنا صحيح فالفعل من نوع الصحيح هناك إشكالية قد ترد إلى الذهن أقول الآن مثلا قال يحذف منه قال الآن هذا معتل لكن يحكم عليه وفق أصله لأن وصل أصله قوال فالحكم المحذوف المحذوف لعلة صرفية بحكم المذكور بحكم المذكور اذا الفعل الصحيح من حيث الصحة والاعتلال هو الفعل الذي تخلو جذوره من الألفي أو الواوي أو الياء وهو كثير في اللغة العربية جلس كما قال شيء كتب درس قرأ وهكذا إذن هي أفعال كثيرة في اللغة العربية ثم بعد ذي بيلنا الآن هو يتحدث عن حروف العلة لكن حروف العلة هذه قد يكون منها ما هو مد ومن ومنها ما هو لين ومنها ما هو علة ولين ومد كيف ذلك طيب إن حرف العلة إذا سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا يعني يسمى حرف لين ثوب لاحظوا ثوب الواو ساكنة وما قبلها فتحة نقول بأن الواو هنا هي حرف لين تلمت سيف اليا هنا ساكنة وما قبلها فتحة إذا اليا حرف لين فوج الواو ساكنة قبلها فتحه إذا الواو هي حرف لين قوس عين إذا هذه حروف لين تسمى يسمى أو تسمى هذه الحروف حروف لين لاحظوا الواو والياء الحديث الواو والياء حقيقه لان الايف سياتي على ذكرها بعد قليل فالواو والياء إن كانت أي منهما ساكنة وما قبلها فتحة يعني مفتوحة فهي حرفلين طيب. الخالة الثانية إن جانسه ما قبله من الحركات يعني سبق الواو ضم وسبق الياء كثرة فتكون الواو حرف مد وتكون الياء حرف مد فعندما أقول مثلا يقول يقول لا ما قبل الواو الواو ساكنة وما قبلها الحرف القاف عليه ضمه من جنس الواو قيل لاحظوا قيل قال لاحظوا ما قبل الالف أيضا فتحة إذا من جنس من الحركة من جنس الالف من جنس الالف قال يقول ضم من جنس الواو قيل الكسرة من جنس الياء فهذه هذه الأخرى تسمى هنا حروف مد يقو يقو قيقى. هذه حروف هذه حروف مد لأن يدخل في الألف يدخل في الألف فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد ولين يعني هي تكون ممكن أن تكون هي حرف علا وفي الوقت نفسي حرف مد وهي حرف لين لذلك قبل قليل استثنيت الألف لأن الألف دائما منقلب عن واو أو ياء دائما الألف منقلب عن واو او ياء قال منقلب عن واو باع منقلب عن ياء وهكذا طيب يقول لماذا كيف تكون الألف حرف علة ومد ولين لسكونها وفتح ما قبلها دائما بخلاف أختيها يعني بخلاف الواو والياء قال الآن الألف هذه دائما هي ساكنة وما قبلها فتحة وما قبلها فتحة ساكنة ما قبلها فتحة لين ساكنة وما قبلها فتحة من جنسها مد وهي حرف علة بطبيعة الحال وهي حرف علة بطبيعة الحال إذا الألف هي حرف علة ولين ومد بخلاف الواو واليا فالواو قد تكون حرف علة لين وحرف لي في الوقت نفسه مثل فوج وقوس واليا قد تكون حرف علة ولين عين يعني هي ساكنة وما قبلها فتحة من غير جنسية وقد تكون الواو والياء حرف علة وحرف مد في الوقت نفسه حرف مثل يقول هي علة حرف علة وهي حرف مد قيلة هي حرف علة وهي حرف مد وهي حرف مد الان اذن الصحيح ما خلت اصوله او جذوره من احد احرف العله الالف او الواو او الياء يدخل الان في المعتل ما المعتل إذن؟ تفضل يا استاذ قالب ما المعتل إذن؟ قال والمعتل ما كان احد اصوله حرف عله نحو وجد وقال وسعى ولكل من الصحيح قبل أن ندخل في أنواع الصحيح وأنواع المعتل عرفنا الصحيح لأن ما المعتل؟ المعتل ما كان أحد خروفه الأصلية أو أحد جذوره خرف علا يعني كان فيه ألف أو واو أو يا وجد قال سعى نهى سمى دع يسر صام كلها فيها حروف علا سواء كيف في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها قد السؤال لماذا سميت الألف والواو والياء سميت حروف عله لماذا سميت حروف قالوا لأنها لا تبقى على حالها في كثير من المواضع بل تتغير بالقلب أو الحذف أو الاسكان إذا سميت عله لأنها لا تثبت على حال معينه في كثير من المواضع إنما يكون فيها قلب يكون فيه حذف يكون فيها تسكين نعم لأن ندخل, ندخل في أقسام الصحيح ومثل في أقسام الموضوع. قالوا ولكل من الصحيح والمعتل أقسام أقسام الصحيح ينقسم الصحيح إلى سالم ومضاعف ومهموز فالسالم ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف كضرب ونصر وقعد وجلس فإذا يكون كل سالم صحيحا ولا عكس نعم إذن النوى الأول الصحيح إما أن يكون سالما أو مهموزا أو مضاعفا لكنه هو خال من أحد أحرف العلة خال من حروف العلة فالسالم يقول شوف السالم سليمة يعني خلى أح... خلت أصوله أو جذوره من أحد أحرف العلة وخل من الهمزة وخل من التضعيف فهذا سالم وهذا سالم يعني سالم من العلة والهمز والتضعيف لا يوجد فيه, لا حرف, لا لا يوجد فيه حرف الهمزة ولا, ولا يوجد فيه حرف مضعف ولا يوجد, يوجد فيه حرف من حروف العلة وهو يعني كثير ضرب ونصر وقعد وجلس وكتب وما إلى ذلك طيب الآن النوع الثاني النوع الثاني اللي هو المضعف النوع الثاني وهو المضعف تفضل إقرأش الأستاذ قالد قال مضاعف ثلاثي والمضاعف ويقال له الأصم لشدته ينقسم إلى قسمين مضاعف الثلاثي ومزيده ومضاعف الرباعي فمضاعف الثلاثي ومزيده ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحن فر ومد وامتد واستمد وهو محل نظر الصرفي طيب إذن المضاعف يعني ما كان أحد جذوره أو أصوله حرفا مكررا ففيه تضعيف فلدينا المضاعف الثلاثي ولدينا المضاعف الرباعي المضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولمه يعني ما كان الحرف الثاني والثالث فيه مكررا مثل, مثل فر لاحظوا فر وزنه فعل. العين واللام من جنس واحد فتكرر الحرف الثاني تكرر الحرف الثاني مد تكرر الحرف الثاني إذا العين الكلمة وألامها من جنس واحد استمد لاحظ هذا مزيد لكن جرده من حروف تقول مد مد فالدال أيضا مكررة شد عد صح شق هب اب ان من الامين ان وهكذا اذا المضاعف الثلاثي ما كان ثانيه مكررا او ما كان ثانيه وثالثه من جنس واحد يعني كان حرفا واحدا مكررا مضاعف وهذا الثلاثي هو موضع نظر الصرفي يعني التصريف أو علماء الصرف يهتمون بهذا المضاعف الثلاثي وينظرون فيه هو أعطانا فكرة وهو قال المضاعف يقال له الأصم هو الخيط المضاعف الثلاثي يسمى الأصم لشدةه لأن شدة فيه تجديد بينما في المضاعف الرباعي لا يوجد هذا التشديد في المضاعف الرباعي لا يوجد هذا التشديد إنما التشديد هو في المضاعف الثلاثي شديد شد عد مد هب اذا هنا التشديد فمن ثم المضاعف الثلاثي يسمى ويطلق يطلق عليه الفعل الأصم لشدته لشدته في النطق طيب هذا المضاعف الثلاثي طيب والمضاعف الرباعي تفضل قال ومضاعف الرباعي ما كانت فاءه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس كزلزلة وعسسة وقرقلا طيب إذا المضاعف الرباعي هو أصوله أربعة أحرف مثل المضاعف الثلاثي أصوله ثلاث أحرف المضاعف الرباعي أصوله أربعة أحرف فإما أن يتكرر الحرف الأول فيكون الحرف الأول هو نفسه الحرف الأول والثالث. وليس كذلك يقول ما كانت فاءه ولامه الأولى من جنس ما كانت فاءه يعني اذا إذا الحرف الأول والثالث من جنس واحد أو الثاني والرابع من جنس واحد أو الثاني والرابع من جنس واحد لاحظ قال زل زلا زاي الأول والثالث هي نفسها زاي والثاني اللام والرابع اللام زل عس الأول العين والثالث العين الثاني سين والرابع سين قل قلا الأول القاف والثالث القاف الثاني اللام والرابع اللام دم جنا دم, دم, دم, دم الدال الأول والثالث والبيم الثاني والرابع صر صر الصاد الأول والثالث الراء الثاني والرابع قه قها القاف الأول والثالث الهاء الثاني والرابع بق بقى يعني قال طفل بابا أو قال شخص ب أبي أنت وأمي أقول بق بقى فالباء بق بق الأول حرف الأول و ثالث والهمزة الباء الحرف الثاني والرابع إذا المضاعف الرباعي المضاعف الرابع ما تكرر الحرف الأول فيه فأصبح الأول يعني نفس الحرف هو الأول والثالث ثم نفس الحرف والثاني والرابع نعم هذا المضاعف الرباعي طبعا إذا هذا بالكلام كله عن الجذور عن الأصل أما المزيد اذا كان يعني آآ آآ يعني في حروف زياده فيحكم بع على الفعل على انه مضعف او مهموز او سالم او معتل بعد تجريده من حروف الزياده بعد تجريده من حروف الزيادة نعم هذا النوع الثاني من الصحيح صار عندنا لدينا السالم والمضاعف ولدينا بقي ماذا المهموز تفضل قال والمهموز ما كان أحد أصوله همزة نح أخذ وسأل وقرأ إذا المهموز ما كان في أحد ما كان أحد جذوره أو أصوله همزة يعني سواء كانت همزة في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها قال أخذ أمر أذن هذه في أول الكلمة قال سأل في وسط كلمة زأر أتت الهمزة في وسط الكلمة. راس أتت الهمزة في وسط الكلمة. قرأ أتت الهمزة في نهاية الكلمة في الحرف الثالث من الكلمة. الهمزه في آخر الكلمة. برأ الهمزه في آخر كلمة. برا أيضا في آخر الكلمة. إذا المهموز ما كان أحد حروفه الاصليه أو أحد جذوره همزه لدينا هنا إشكالية طيب إذا قلت إذا قلت أذى إذا قلت أذى لأن فيه همزة وفيه حرف علا هل يعد من المهموز أم من المعتل يعد من المعتل يعد من المعتل, يعد من المعتل. طب هنا إذا كان لدينا فعل فيه همزة وفيه حرف علا فهو وهو داخل في المعتل وغير داخل في الصحيح أما الصحيح في أحد حروفه الأصلية همزة لكن لا يوجد حرف الله إذا في همزة وحرف الله إذا هو معتل إذا هو معتل إذا نخلص إلى أن الفعل الصحيح هو ما كانت حروفه الأصلية خالية من أحد حروف العلة فإما أن يكون سالما من الهمز والتضعيف وإما أن يكون مضعفا ثلاثيا بحيث يكون الحرف الثاني والثالث من جنس واحد وإما أن يكون مضعفا رباعيا بحيث يكون الحرف الأول والثالث من جنس واحد والثاني والرابع من جنس آخر وإما أن يكون مهموزا فيكون فيكون أحد قروفي الأصلية همزة، أما إذا دخل في أحد هذه هذه الأقسام حرف علة فيصبح معتل، فيصبح الفعل معتل. يدخل تحت عنوان الفعل المعتل. ندخل الآن في أقسام المعتل. تفضل. ينقسم المعتل إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف. فالمثال معتلت فاؤه نحو وعد ويسر وسمي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه إذن الفعل المعتل قلنا ما كان أحد حروف الأصلي حرفا لا فحرفا لا إما في اول الكلمه أو في وسطها أو في آخره فإن كان حرف العله في اول الفعل يسمى الفعل مثالا وإن كان حرف العلة في وسط الفعل سمي الفعل أجوفا وإن كان الفعل حرف العلة في طرف الفعل في آخر الفعل سمي الفعل ناقصا إذن لدينا الآن المثال يعني فاء الكلمة فاء الفعل يعني الحرف الأول في الفعل هو حرف علة حرف علة إما واو او ياء لا ياتي الاف واو او ياء مثل وعدا لا هدوء وعدا يسرى لا ياء وجدا وردا وزنا وفدا لا هدوء لها واو بدا بوافدا مثال طيب ياء يسرى ياء يسرى في الياء يابسه يابسه بدا ب الياء يامونى ينوعا ينوع الياء و ينعى ب الياء اذن المثال ما كان الحرف الاول فيه حرف علا واو أو ياء و و ماذا سمي مثال لماذا سمي مثالا قال الشيخ لانه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه يعني عندما تأخذ منه الماضي لا يتغير فيه شيء هذا الذي يوضح ما هو الاجوف لو اخذنا الاجوف قال في الامر ماذا تقول تقول قل اذا صار في تغيير في الاجوف تقول لم يقل اذا صار في تغيير في الاجوف في الاجوف لكن في المثال وعد في الماضي ما في اي تغيير يسر لا يوجد فيه أي تغيير. هذا رأي. رأي ثاني يقولون بأنه الفعل المثال إذا أسننته إلى الضمائر مثله مثل الفعل الصحيح لا يتغير فيه شيء. يعني إذا عندما سمي مثال يعني مماثلا للصحيح. مثالا للصحيح. مماثلا للصحيح. فإذا أسند مثلا وعدا للضمائر لا يتغير فيه شيء. وعدت وعدت وعدت وعدنا وعدوا. لا يتغير فيه شيء. طب. أيضاً هناك من قال بأن آخره مثل الصحيح. لا يعني من حيث الأعراب آخره مثل الصحيح. من حيث الأعراب لا تقدر عليه حركة. إذا له مثل الصحيح. فوعد مثل كثر. على الماضي آخره في العرب مثل الصحيح إذا هناك عدة أسباب أو توجيهات لسبب تسمية هذا النوع من المعتل بالمثال أي مماثلا للصحيح في التصريف مع الضمائر في, في, في حركة الاعراب على آخره في أنه لا يحدث فيه إعلال في حالة كونه ماضيا نعم هذا المثال ندخل الآن في الأجوف الأجوف جاي من الجوف جاي من الجوف يعني الوسط تفضل قال الأجوف معتلت عينه نحو قال وباع وسمي بذلك لخلو جوفه أي وسطه من الحرف الصحيح ويسمى أيضا ذا الثلاثة لأنه عند اسناده لتاء الفاعل يصير معها على ثلاثة أحرف فقلت وبعت في قال وباع إذا الأجوف متعلق بالجوف يعني ما عتلا جوفه يعني وسطه يعني عينه يعني مثلا قال فعل فالالف هذه هي عين الكلمة إذا لا يصير الوسط وسط جوفه جوفه فجوفه حرف عله جوفه حر علة مثل قال باع زان مثلاً يعني كثيرة تلك الأفعال التي يكون في جوفها خرف علة يعني يكون أجوفا لماذا سمي بالأجوف يقولون بأنه سمي بالأجوف لخلو جوفه يعني لخلو وسطه من حرف صحيح لخلو وسطه من خرف صحيح أيضا يقال بأنه شبه بما أخذ جوفه بما أخذ فكأنه أجوف فارغ جوفه فارغ فشبه بمن أخذ جوفه لأن عين الكلمة فيه عين الكلمة فيه يعني تذهب في التصاريف يعني قال قال يقول لم يقل أين عين الكلمة ذهبت أصبح جوفه فارغة قل أصبح جوفه فارغة ذهبت العين فإذن أيضا بسبب تسميته إذن لأنه تشبيها له بما ذهب جوفه وذلك لذهاب عينه في كثير من التصرفات من التصرفات ثم أيضا بذيه ثلاثة يعني بذيه ثلاثة أخرف ذي ثلاثة أخرف متى إذا اسند إلى تاء المتكلم تاء الفاعل التاء يعني قلت قلت قلتي قلت عفوا يعني الفاعل ليس فقط المتكلم سواء المتكلم يعني هو المتكلم قلت قلت قلت سواء كان المتكلم أو المخاطب فيبقى على ثلاث أحرف يبقى على ثلاث أحرف مع التاء رهتم مع التاء الضمير قال له ثلاث أحرف قلت ذهب جوفه الالتقاء الساكنين الف خذت الالتقاء الساكنين فاصبح الفعل مع تاء الفاعل على ثلاثه حروف فقط سواء كانت التاء هذه للمتكلم قلته او للمخاطب المذكر او للمخاطب المؤنث نعم النوع الثالث من, من من انواع المعتل تفضل قالوا الناقص معتلت لامه نحو غزا ورمى وسمي بذلك لنقصانه بحذف آخره في بعض التصاريف كغزت ورمت ويسمى أيضا ذل الأربعة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على أربعة حروف نحو, غز... نحو غزوت ورميت قلت أربعة حروف أم أحرف لدي عندي حروف شيخ الأصح أحرف جمع والأربعة... قلة جمع قلة لأنه الأربعة جمع قلة فالأبق أن نقول على أربعة أحرف وفي نسخة على أربعة أحرف في نسخة على أربعة أحرف فهو الأصح طيب إذن الناقص من المعتل هو الذي تكون لامه يعني الحرف الاخير فيه يكون حرف فعل مثل رمى غزى نهى بنا سمى دعى سمى إلى آخره رمى قضى كثيرة يعني في آخره حرف عله إذا قلت مثل أبا ذكرته قبل قليل أبا في, همزة في أوله همزة وفي آخره ألف يعني حرف عله إذن هو معتل ناقص حتى ولو وجدت الهمزة معتل ناقص راى نأى فهذا معتل ناقص وسمي بذلك لنقصانه يعني بحذف آخر في بعض التصريف الآن عندما تقول قضى اسنده إلى واو الفاعل ماذا تقول قضوا قضوا حذفت حرف العلة فأصبح ناقصا قضوا نعم الآن آه... غزوا لا طيب آه... في بعض التصريف غزت ورمت غزا غزت رمى رمت إذن الحرف العلة كثيرا ما يحتفو خاصة أثناء الإسناد إلى بعض الضمائر إلى بعض الضمائر ويسمى أيضا ذا الأربعة لماذا يسمى ذا الأربعة إذا أثنتت أيضا إلى ضمير الفاعل غزوت لاحظوا رميت حرف اصبح اربعه اصبح احرف نهيت قضيت اذا في الاسناد الى ضمير الفاعل قضيت انت رميت انت رميتي انت قضيتي انت اذا يصبح على اربعه احرف اذا الناقص يسمى ذا الاربعه الاجوف يسمى ذا ثلاثه وناقص يسمى ناقصا لحذف آخره في بعض التصاريف. نعم. ثم بعد ذلك لدينا النوع الرابع من أنواع المعتل وهو وجود وجود حرف علة. وجود حرف علة. الآن مثال والاجواب والناقص موجود حرف علة واحد. لكن قد نرى حرف علة في الفعل هو. معتل لكن هذا يسمى باللفيف فإن اجتمع خرفا العلة تعاقباك فهو لفيف مقرون فإن افترقا فهو لفيف مفروق تفضل سأخذوا التفصيل قال واللفيف قسمان مفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه نحو وفا ووقا وسمي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة ومقرون وهو ما اعتلت عينه ولامه نحو طوى وروى وسمي بذلك الاحترال حرفي العلة بعضهما ببعض نعم إذن الآن اللفيف قلنا اللفيف ما وجد فيه حرفا علة ولا يخلو الأمر إما أن يكون مفترئ إما أن يكون مفترقين وإما ان يكونا مجتمعين الآن ان كانا مفترقين سمي مفروقا فقال مفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه في العين حرف صحيح لاحظوا وفا وقا الواو فاء الكلمه الفاء عين الكلمه حرف صحيح الالف لام الكلمه حرف علا إذن فاء الكلمة ولام الكلمة حرف عل وبينهما فرق بينهما حرف صحيح مثل مثلا وقى ووفى وعى ونا مثلا وجى هذا كله من المفروق ونلاحظ الآن ملاحظة في المفروق إذا أكت من الفعل الماضي وفى في الأمر ماذا تقول تقول فيه وقى يبقى على خرف واحد فهمتوا يبقى على خرف واحد اللي هو الخرف, الخرف الصحيح طب هنا اذا وسمي بذلك يكون الخرف الصحيح طريقه بينها غير العلة المكرون يعني يتعاقب حرفا العلة فيه مقترنان يعني لذلك معتله عينه ولامه معتله عينه ولامه الحرف الثاني والثالث طو لاحظوا الواو والالف روى الواو والالف هوا الواو والألف كوى الواو والألف نوى احيانا الآن الحرفان مختلفان احيانا حرف العله مكرر عيا عيا اللي مكررة مكرره هذا معتل لفيف مقرون حي ياء يا فهذا ايضا لفيف مقرون نعم وسمي طبعا ل يعني اقتران العله ببعضهما تكون الان قد انتهينا من اقسام الفعل المعتل وهي ثلاثه وهي اربعه مثال واجوف وناقص ولفيف واللفيف نوعان لفيف مفروق ولفيف مقرون هذا الكلام الذي نتحدث فيه عن الفعل عن أنواع الفعل وفق صحيح حروفه أو الاعتلال في حروفه ينطبق أي أيضا على الأسماء تفضل رأينا المعلومات الأخيرة قال, قال وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري أيضا في الاسم تجري أيضا في الاسم نحو شمس ووجه ويم وقول وسيف ودلو وضبي ووحي وجو وحي وامر وبئر ونبأ وجد وجد وبلبل نعم اذا الآن هذه التقاسيم يعني صحيح ومعتل صحيح السالم صحيح المهموس صحيح المضاعف المعتل المثال المعتل الاجوف المعتل الناقص المت... الى اخره ينطبق هذا الكلام كما كما انطبق على فعل ينطبق على الاسم شمس هذا صحيح سالم لا يوجد حرف عله فيه. مثلا وجه هذا مثال انه بدا بحرف علا يمن مثال انه بدا بحرف علا يعني معتل مثال معتل مثال قول معتل الاجوف وسطه حرف علا سيف هذا معتل أجوف وسطه ياء دل دل ودل هذا معتل ناقص في آخره حرف علة ظبي وظبي هذا معتل ناقص في آخره ياء وحي أيضا معتل ناقص دو معتل ناقص حي لاحظوا تكرار الياء أيضا هذا معتل ناقص حي أمر هذا حي هذا معتل لفيف مقرون يعني فيه يائين وجو نفس جو وحي هذا لفيف مقرون معتل ناقص ناقص لكنه من اللفيف المقرون يصنف ضمن اللفيف المقرون نعم لأنه الوا مكررة والياء مكررة أمر هذا صحيح مهموز بئر هذا صحيح مهموز الوسط نبع صحيح مهموز الآخر جد مضاعف أصم مضاعف ثلاثي بلبل مضاعف رباعي كوكب مثلا مضاعف رباعي وبهذا نكون قد استوفينا انواع الفعل الصحيح والفعل المعتل شكر الله لكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وبهذا العلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته